<تصفيق> كلمات الشاعر محمد بن صويع اداء فيصل الفراق <تصفيق> يا ابو ب ن د تصخر ب ي و ت تشوش ي بروس السامعين ラヴィット アッシュアル ا ハマーハマーハマーハマーハマ ا ハマーハマー شده ا ل أ و ل ي ن وجدكم ا ل أ و ل هدايا ل ق <تصفيق> ب ا ي ل تحتديه وانتو مزحول انتنو ا مسوي ربعين